أمان أمان أمان اهل الحال شو حالكم من حال من حال من طبيب طبيب ملأ ملاء ملاء ذو الحال والحب <تصفيق> والسبب والأخ <تصفيق> والأخ على الحال ومين يا ناس ومين, يا ناس ومين غير اللي من حالي من حالي من حالي من حالي, حالي واشرب في مر الدواء واشرب في مر الدواء لما انسى امحالي لما لما لما انسى حالي وقلت بسير المر يحلالي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني, عيني, عيني وعشت مسير المر يحلاني وعشت صابر وعشت صابر صادرت هو راضي بالمأسو حالك وحالك وحالك وحالك والله جازي بينهم السبب all oh.